أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم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 ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سواء وَمِنْكُمْ مَنْ أَذَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَارَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب السقون ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 وَمِمَّا يُؤْتُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ رِتْغًا أَحْلَى مِنْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد عشر كان عشر كي بقول لي يا كوبا دول وحونا كميدي عشر ردي النوص عدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كالكريم أفري يتمنى يددبونك كوبا دول حيادش ندبوك بالله وانا يا كرميدا من سورة الرعد هيا تبني سيد يداد نواقويك من السورة النفسية مثل سورة الرعد كم إذا الرعد سيد الكتاب كي قد يقول مكي هو مكية هذا الخيادان واحد إحد مجمع مكيني تأي هذا هذه السورة مكية الو يقيني أحانا قد يقول توحيد يتوحيد إبا وحكسا سبحانه عز وجل يمال انتقي ياما وحكسا نفسا هي النبوة دي الرساله دي القرانك سوره الرمهه كذلك ايسا رمي نخبرن سوره مكيجا كل كسر ده ساي كا سوره ده سلسله واحده خيذه سوره وحالة الله عز وجل ورهبوبيته خبنديسا ايا لا قالا دي حيده رئيسه وحيران تعي على تعالى خبوه يري تعجب أيها الرسول الكريم حدث الله يعطوه قالا إنك إذا نرى نمذاها إذا هي رسالة هذا هي وحي لله جدي هي حق الله شقي إنك أيان حدث الله يعطوه فعجموا حتى كيابدا قولهم هذا الخودي اذا كنا هدانا هانو ترابا عرو، أين النجمية رفي خلق أبورس الله فنأينا جديد عصب قم دان ب وإن كردا بعتك إلا إنكروا كل كن بوذا هي رسالة هي وحي إن كردا إنكرا وحاقسي يابدا إن كردا خياما إنكرا هي درج دلة ذي موقعه هو وأول وقبل كل شيء أدونك ما أنت لسان إله إيجادي أي أبوري لغة من كل كرو إن انتو حق هذا نبلكم حذربون كسي بعد لجوقته أما أبوك كسي بعد ما حالك ولا دويهي ولا شيء أنا جامي تعلم اللغة هذا كرا والو أبوري وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا تريتان كأجمع ما أنت هذا النفط هذا الله أبو ري هذا وحده هين إن بريد لقصر علي سيدتي ذكرتا أفعينا بالخلق الأول هو واحد قبتا إن أبدأ علي أبو رده لنكد علي أو دي سينة دماتي مياد قبتا بلهم في لبس من خلق جديد، وصدق الله في قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه سؤال انتا قفضت ابو رديور عقلیات کو گران کرتا محمد لسمایل کمر لا ضلو نوخدو یہ ان مر کھور لا سمئیو مر کھور سمینتا اول بدل ام امر کا دمبے قطدی مرخی ہور لے مری سيدان لغو انترا نجاد كيدنبه هي آخرة بيوت استفامتها اسكتها بعد دميل اذا كنا ترابا اينا الله في خلق جديه سقال سورة دو قرآن كميرا كجر سورة دانا كميرا كدرين كجرنو سورة الرعدية سورة الإسراء سورة المؤمنون سورة النملي الفلام المسجدة سورة قاف والصافات سورة بدن باستفامتها با سقال سورة دو أي أي كجرت أئذا كنا أئنا وفي أحد عشر موضعا كوي يطبن ميل أي قرآن كسو أرورتي كلك أئنا ظلم في, في استفهام أغريف أئذا كنا أئنا الله في خلق النفذي عنه حداد مبنى استفهام كديكتيد مبنى كوشتنا النفذي عنه أي إذا كنا طرابا إنا الله في خلق جديد كلك أقول رأذا إن تبواه وقشعي أقول بأنتي قرآن أولئك قوار ديلي قيامته أيها هذه المغلبات وعكدا بيالاماركو الذين وحيوين كفروا ديلي بغبهم بيديلين حديغبي ديلي حجريكو ديلي وامحي وحوية أولئك الأغلال في أعناقهم الشرك واللال والتغليد والكبر وحسا قرته قجرة وحسا كفر بخلالهم أقولك أسيح حق أركالي، هو حق مركل وعلى رباط تغليها هنا يكون رئيسه، قومكم مركو الذي يعي، شركي هي جهلي هي ظلال هي تغلي، أنت مركو كمل حبناي يعي، فهمك فحمي كراي، أنت عادوسا كمل حبناي حقي فحمي مايو قدمولي يعي سمن بكم همي طلال هي جهلي هي شركي. وعزائم به كبرج، أذنيه كجوفية، كل كقطع على على قلوبهم، قلبي و أذني خيرنا قال ما يو، شرنا كبيح كل كأغلال كان، لو كنت هذا لبص يا جاي، ومعناه حسي ما، حسي وح اللي تافن كانوا، معناه وحنا المقنع، كل كجهلية، هي شركية، هي كفرية، هي نفاقة، هي ضرالك، هي تقليدك و أنا قرط وحرك المائيان وأولئك هو الأغلال حركاق نفسا أي في علاقهم لقونت وضاكوسوغا حركوا اللقون تكبح المائيان إلهي كبه أباها ويكبه أغتيان من النار وين لو قد بيهو وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك هو أصحاب النار نار داد كدوي هم إياقا فيها النار تقول هذا أي خالدون كوارا يوم كل واحد من كل البعض يا أم الحدينا أسوحيينا. يا شعيرنا يا آخر الدفري وهذا قات وذا هذا ويستجدونك بسيئة حذين من السرطان مخ مركع السرطان صوت جزء مكلا جورو قاتين مسلمكوا كانوا آذوج الأنيه جامكوا جبديه مستلعة فيه قارض حكا ما يصير يلا دعاز الرجع وحكم الكادي ان يبعثك ويديه سوره ببغوره كامله ايضا فيما كان كما في سوره الانفال واذا قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا اجاره من السماء او اتنا لي وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ويستعجلونك بالعدل قال يغلف الله وعده كلها قال ذا كبير وحيقه قال إنه إباك خبريان هذا بيد برقوين ويستعجلونك أيها الرسول الكريم قال ذا وكادك دكسنايانه بسيئة حمو هذا بيكادهنايان قبل الحسنة ومعافمان إيدا بالله إيدا بالله إيدا بالله إله ويديا إنت هو عنادي يتعاند إيما ضحديك أمام الحق يدوينه ما هو حالاته من صنحاءهم كل كأس للي هي كان أحد فكان شجع يسوع كل كوا واحد قديمة تعان نبي الله إنه يشهد عنه كله هو يري حتى درون شجع يسوع كل أحد كان نبي الله هو ابن اللهو يري ويسعذونك أيها الرسول الكريم كارضوا عيكاتك دخنايا بالسياتهما قبل الحسنة وأنا قلت حتى افرق هذا نيا وقد خالد صحتك جي قبلهم قوم كفار قريش امه محمد حرتد وعا تيغي المسولات عقابيال مسوله بمفردها مسؤولات نواجما عقابيال الى كل عاصيا لدبر گوي ايا هورو تيغي وكما هلكنا قبلهم من قرن خلص منهم من احد او تسمع لهم ركزه كل قاموا قوم هي قومه خو مصال او مشرف ايا نقلا قديغي لكن جدي سبحانه عز وجل ايا ذا في بدن او دد كو گفكا يا گردردا يا دندي گلايا او اسا يحي وين ربك اديگ ربك لزو مغفرة نافذ الله صاحبه للناس تتخلون دافو على ظلمهم مع ظلمهم يمو گفي كوجيا شركگي سمينايا أو أمير شيء تجاه أيا، مي اللي لعمر رهوى يتجدر أيا، هيكي إيش دل مين أيا، أتوني سعر جرم وفا يا هذانا، من اسماء عز وجل الحليم والحليم لا يعاجل العقوبة على مستأقرها، ثقابدي عقوب توقف كيموتاي، دنا عطى له لكن كادينا وأنا ما نشا، طويل له طرف. سوجي لوو سوجي يا حداي mudada dee dhimaato waqti dheer la gaaro lagu xisaabto milaa ama adoonka ama aakhira mahas filaysa wa in rabbaka la shadid al-adab hanujina al-hamili karim wa duka nafsa hay balan ya ay asyaalka far hadu لظالم إلى هذا قفظالم كأو كتووجن ف لم يفلح لأن مركوك لجنا مفكيه فكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليه شديد وإن ربك هذا ربك لجدل العقاب الله عن وجنتي صدر انتاي عساه وخالف منه وقف ربك وجه عن سيره إلى مركز الدماره إقابطه أيه إقبال ذو دلو تعالوا تقال ذو حجاري هنا يظهران معجزه له هي وحده قيادان عنو بعناي آية كونية كناقة صالح وعصى موسى ومايدت عيسى انتهى القرانك هي وحنا قديسه معجزه الكونية هاي te muganayse hortanada kan sidii nabii iisa ilka kaso dajii xeer cuntakabuuho muufiyo mar ragmeerana ama sidii nabii muuse un marna harag noqonaysa marna ul noqonaysa ama gacan marka kanuureysa marna gacan noqonaysa ama لولا أنزيله هل أنزيله ما لتجي عليه محمد كركيسة آية علامة من ربه ما لوج تجيء أو آية كونية سيدنا الياشي هار ما لوج تجيء بركسان رمائي لهن ورائعين كركا أرقت إذا صن حلال بامية أرقت إذا إنه ينحرالهين دليل كذا عندن قائد وحويه دليل كذا كوي هارا خير صار عشى مرة قوم عيسى مره مره قوم موسى عصي مره مره مره إذا لما ظهرنا قوله حسروت عرته أرهم عيسى هر الله مره وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب في الأول قوله يهرب الجيدة إذن هو عديد إيسان حديثاً لديده محايمنا يا باب ضايمنا أيها روادة ما أصيب إذن هدادوا حقا لنا إيسان وحتكم الى هيلين بهي بايدين قرت اي المعجزه سوبره لقد تغير اي قران اللي يدين دجاي ما يد ناقل تاكد وانا ما يد ان طلبته والله يد جبرك لها وما منعنا ان نرسل بالايات الا كذب بها الأولون واتينا ثمود الناقه فظلموا بها اذا تصيدين دمها كل اصحابته يا رسولك عليه الصلاه والسلام او جعل ايسي ti sarooto di loyero iyo guu ay u cusade magalada makela de ganyahay ama magala buura badan dul xeedu jiray buur hanaga ka magalada soo rawa saxaraw iyo iyo الى الوحن نوك دونينا ورقد نوصاتره وضيانا قرأس وإياه دوار مغلب أنا أمصاتره أسحاب تباتر يا رسول الله الله أحضر ما الله يقوله أنا أنت تبدارك إنما أحضرنا معها أنت ذيكا صوباني منذرون ذيكا تاي آي الله موجيه إلوح الله كانو إياه إلوح الله كانو شقنا معه في سورة الإسراء لا نقول طلب وديه مركي اللتي حي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرة الرسولة مش عادة الهدى إيسان واما حي المركي ما مصير رسول رسول باناهي هانيقا ربي ميهي بل نجاحه بور لبخاجيه انهو بلا يكينه واحد شئيه إيسان وشقه إيبه شقه أمبه ما قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسولة تنواسدي وكاله إنما أنت منذر كسوّل <تصفيق> ديّق آياتهي تأوّل دَتْكَ دادكَ قارثي قابقا كرماليّا كرّيّا كرّيّا كرّاحا كمّوّم بشّالات وإنان دون تأيّد كمّا كبّانيّانا عذابُّكَدّي حوّش هذا وأنتا كليّتاو إنما بعّكَ لمّاها أنتا هذه منذير آياتهي ديّقا وإنتا كُبّ عاصّيسا أظهّمّا بكّدّيقا وخير لها ركبة رسولها نوليا الله دي كلك أمدا رسولك لنبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدق الله في قوله وإن من أمة إلا فيها النبي ونقد بعثنا في كل أمة رسولا كلك أمدا ديها دي, دي أياتي كيف تكارسي كلك علم الله المحي إلى علم ديس وهو البكر وبيد قيسو الله يبواينا كل جبا يعلمك ما, ما تعمله وحى علاشة كوسيدو كل انفع مبدد كل جد أما دارنا قطه أما دويا لنا قطه أما درا لنا قطه اللي كل كائن تأور خيانته علاشة وحى كوسيدو مدينو ياهي إنه كمل ياهي نعو ياهي هي مددو كجلايو حلك الله يخاف محلق الشيء كلام ملو ماليه قد يصدق وقد يكذب إنو رحمه هو إنو بينه هو فهذه وحدة له أما علم يقينه على الله حفظه الله علم يقينه ولا الله هو يبوينا يعلمه ما تحميله على الله شو حيقولشنا كله هذا متبديق إلى كم وما هو يبغيه تغير له أرحامه المكان يالك أيديمان أرحمت الله المكان المكان كانت محوظة مايّا حالك يديك دمرك كيّمان يلقوه ريسه قفقوكو بطن أيّو قفقوكو يران أيّو مثل أركب مدده هاين أيّو ألا قلوه وشكذا يقان المهّة مدده الحملة جيسا سيدة بطن سكال بلود سيدان يتوبان هبين مكة بطن دونا الله يران دونا ألا وصدق الله في قوله ألم نخلقكم مماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فالنعمة القادرون وحال الجانجو مدد الميشة كجرة هي النوع النقل لها من متعدد بها عينبا ومدكالية سنة سنة ليه يتضمي النقل دونان فسا العلم عند الله واشتغيه باوقان وما تزداد وحال المقالين كورديني سرعينك ومدة العمل عالقها أما مدة العالق انتو وانتو كقدر ايسانا اللا او وحنا او دونه كجيرا الى الكيس قرش ابو كصورا وصدق الله في طوله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ان كل شيء خلقناه بقدر وحنا بوقي او سنجان قويني مضعيان منا دعين هري منا دعزونا وكل شيء وحنا كل شيء شهدات مقاشد وانكرنا كلا الخالق والمخلوق وانتظر الشيء ليه الله خالق كل شيء إن أعب الشيء له وانكره سلطة لنعام بينك سمرني قل أي شيء أكبر شهادة قل الله إذا شيء هو وانكرنا كلا قل كهو كل شيء وحل أرك إليك هنده وإبوهين أكتي إن إقدار جانجويك قياس لا يتقدم ولا يتآخر ايوك لياي اذا وح موغضا يوح قرصون وح لصول افاي وح لقاري وح دير يقول سجاي انت اباكت واي سقمد وصدق الله في قوله يعلم ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك النصية قال تعالى الهو في العالم الغي اسكمبرايا وح قرصون ايو لصول افاي سأل عالي، قالها أقول، وشهادة وعالم شهادة أحموضة إلا أركاينة لبذا فعلها يقانوي سفلاسي ومن سفاته عز وجل سقط المال ولا يعي أو قاروي أما مخلوقا ينتسي كله بل غيب شكله بما من نقص وما كنا للغيب حافظين أتين صامرني أما وحي مشهادة إلا أركاية إنتان قو جناهير وما وتيت من العلم إلا قليلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مرك انت كن ليس كبداية قد نفته داني صور عيني نفته جلك أكود جلته حداي كود جلته سايوا قتاي أغلق سايوا قتاي قلاد كادمو ورايسا سوقي لما سويت. إذاً من حيد وحول بل قاري أي فصبا من سماة عز وجل ما كانوا يبتلا وحو البوب يا اي واتش قافس هذه كبعد عالم الغيب وحقصون وشهادة وحمو قنايا الله يقان لو بابا اي عالم كو عايش الكبي اللوي اي وحده بكسيوي الذي يصغر كل شيء عنده وحوين كلي حد اي بلغ ربغو ابر بو قنايا الكبير اي بوي وحو البنا كووي المتعال الله كسا سبا وداة انت باقص الرئيو وانت عجب حداد يعبت الرسول الله وانت لا يعبت التقريبك ايب انت أي حق حق الدين الدينين فعجبه وحيابه قولوا ماذا قاله فأي يرى هذين فإذا كنا فداله هانو ترابا عروب ومركب ميت كلا لغا حباشا قدر هدو جوغو ايدو كدر مايا اينا انكم هي لفي خلق قبورش كده هدو اللغون اينا جديد العصوب مالك أكدب انت الله أنه أليه آخرين لك أيه نرى حسابهم بيانجني النار مضانين أولئك هو الذين واحد كفرود ديديدي بغبهم رب قوت كفر قال في حدود أولئك هو الأغلال حركوا آخرين سلسلة إذ الأغلال في أحناقهم والسلاسل يصعب هل لونا حركين قنايا النار حتى مجهل بي الضلالك أيها قرصة أجل حقين أيها الرجال أيها قرصة أجلال ديدا وأولئك قرصة الأجلال حركي الباء في عناقهم يقنطوذ في الدنيا والآخرة كسوغا وأولئك قرصة أصحابهم ناردتك دوي أمهيك في هالنارتك بديهدي خالدونك قرائيا ويستعجلونك أيها الرسول الكريم وحيك أدق دق سنة أدق دق ناسي قرائيه بسيات حمو قبل الحسنة ونأك أورتي فقد خلد وعاتك من قبلهم ورطوت المثلات العقابية هي حنو جن ومذلك الدين إياه وإن ربك أذيك ربك لذو مغفرة نافض الله صاحبة للناس تكلك ففقك لن ودافو حلا ظلمهم مع ظلمهم قرد رضو دي, ربك اديقى ربك اديقى ربك دي الله لقبه ربك أذيك ربك العقاب لمن وخالف أمره ويقول الذين وحيه حقوا وحي الله ين كفروك على وجهي ما لددجيو عليه محمد كرك آية آية كونيا ما لوجدجيو من ربه خبيج الحجي الخبيج الحجي ما لوجدجيو كناقة صالح وعسام موسى ومجد إسحاق وكل ما لا كانوا رمائيين لا إِنَّمَا وَحْكَلَ مَا هَـٰه أَنتَ هَذِيَ مُنْذِرٌ تِجَاتَهَا في حنونية أورك وعذر يوم شجر الله هو يبوي نكله هيعلمه ما تحمله وحيرعشك سيده كلوا زا مددي كل جد وحيرعشك عم عن هاي الله أقول وياه وما أنا ألاك تغيلوا الرحمة المجلانك وقدمه هيك أيه أورك مدرجه يوم ما كيتزدادوا المجلانك أي كرديه من مدة العمل والحيبي أقدر تدران فكل شيء وعلى ركائزك أنت وابوين بمقدار قياس جو أن أي كل جاي لا يتقدم ولا يتأخر عالم الغيب فحجر صن هل دم يكاد هي وشهادة الله لبذا الكبيرة ابوي المتعال ممكن سكسر يوم سواهم منكم مركب ليه وجيء أي الله سيجعل سواهم واحد جينا منكم قومي ان من روح اصر القولة هذا الكهوس ديكي يا و من روح شحره الناغودي بيلك قر حاج هذا شيء يا و سدعو هذا شيء الله تي وي صدق الله في قوله واسروا قولكم او جهرو به انه عليم بذات صدور الا يعلم من خلق هذا الكادكو هذا ليس عليه لي ابو ري الا ان الله ابو ري كما قال عز من قائل والله خلاقكم وما تعملوا اذنك يا واسمين انسان با الله ابو ري كل كذا كرو دغتي يا هذا روسو دغتي حركاتك قعد لي عليه ابو ري ما كان قارين كرتهميا حتى بسواون وحاسما منكم حدينا من روحه اصر القول هذا الكروسو دغاي يا ومن روحه شهر دواقي ديال الخكوا دواقي يا ومن روحه كويش غبا مستخ فين دونتي الليل هبين كل انت المكدي إيه وصارب متكب قولي بالنهار المال الحد مال الحد كب قولي ايه, إيه جدك هيا إيه متكب كل من هيا إنتبه لك ويسك مد ومع ذلك السبع ساوحك قرسون جيرين أي أهدنا كرميريال لإذن دلقاي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يتعاقبون فيكم مرائكة باللي ومرائكة بالنهار صبحا في عثرك لولا وقت وليس بدلاً كلكن الفوران له أبوح ولا يعي معقوقات ملاي سوكي بلا جشاء أين الإل عيسى أو, أو صباحك كوي إلى عثرك يجوع يا كوا عثرك ييمد إلى صباحك يجوع يا سيد سيد الله جيران ملايكة خبيصة و ملايكة كأقوم بدل أيه ورسنا يا كيف تركتم إبادي وكيف أتيتم أدوا ماي ومتى كان وجزت ما دين يا للفلاحين المصلين كل قاسم مرايت ولا هاي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون حدانو تري ماي سناس واحد بيتوكانايد حدانو كنيم عثر بيتوكانايد كل كوارب الحين تلا قبل حين كانتو كان متغنى حلو رنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون حدن تغني واتوكن عين حدن وكن ميدنا واتوكن عين أي الخور بيحيا تم بيجوزي داف مرخاتي كنوع معاقبة كأسا جيرة استجيب أنا ساكورة فهو يبوي لا يسكب دشة إنسان كحدث كان من جه بجناية مع ذلك ياغو ديب يوريبا لا جاغاني اييا جلكي مركو دما لا غورايا انا وشا ما جري دايا اذا يا اباكايلارين كارافولاس كل كاد دو بارديو سويزاتو حديكرا ويسكوميد عندي في سبري يور فغا وال شخص تاغي تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإلا لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك مننا أصحابكم يا رجل أيها الناس انصرفوا صرفوا إلى بيوتكم فقد عصماني الله سال الله يمطبن كره كحسكتك كل هذا يبقوا إلى العليان وذنبتك حتى أنه يبقوا إلى العليان تضميل الله قد قطمي يجبكو تلعي مارك إبقرته كيوار ديها كوها يحبتكو كترينها كل الله وحولي يا إنسانك وعاقبته نسبة الدليال من بين يدي أرتيزا ومن خلفه كلاسيزا يحفظونه وإلى رنايان من أمر الله إلى فامر إلا إلى ليه إنسان كا وكل كا ومرأيك أما هذه كإنسان كا زما يصير إن الله يبواهين لا يغير ما بدله ما بقوم من قد حتى يغيره إلى بدلا ما بانفسه لكن كذب كلبون بمتن قناع أما دكان طوسم وقال لي يا رسولي الدين وفقصا أما ذاك نحبه اللقناي حتيبك نكوذو قالوا أي عقاب المذيه لقد قال ما هي عقابك إلا ذاك نحمده بدلا حديته سيهين وشريعه الدين تكوكو منيهين الدنيا أخرى برواقية بدباده في عافمات بيكل أيهين لقد بدل ما هي عافماتك إلا ذاك نكيقونا إلا ذاك نقول الله أنه وصدق الله في قوله سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم كما قال عزم من قائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثغال ذرة شرا يرى كل مركز أديقا لبقى بتيب لبقى نذاك أسبد إلكم مدل منين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبد يديكم ويعفو عن كثير إن بدن بالليل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبد يدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا تعلمون يرجعون مركز قفل دباته انتي قفل قليب سو جيلي خللا نقضوا قفقي دباتي وا بوبيجه سيد عمر رضي الله عنه مركل لا بربه لا عدي ابا صويري ابا سله صويري ابا صوحه يري فله هو الاجابه اقامه يا كريم الا جنب لكراكوك إذا المعشى هو حقوة المنطق فقاعدة كلية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حديوه أناك جيري شحمد يا خير جيري. كان كيف يا جيريم تقيم ما هاي كلك دقان كيف يعنى اللي بدلو لا إقابك إما نيسا إقابك تقيم ما هاي إلا دقان كيف يعنى اللي بدلو ولا طوبتك إلا كلك حلقوا طوبتوا حلقك الأمان أحبال بدلي ما أمرك سانا لقي يالي سانا سان لقي يالي وحسو الله محبك ما قوينا تخوب على الحضاء وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ضمى نبيه كيف هجات كالنقطان يبنوا النقطان إنا ندوني آخركوكو ليس ليسا ومحقق وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يبوي لا يغيروا المجهوري ما بقوم تضحى كسوكا هنا يساوحوا الرابط حتى يغيروا إلى أيه بدلان ابي ان فسين فطوروا و خا كسوغان واذا اراد الله فبعضوا رب قوم د سوى الحمر فلا مرجع واحنا لن سلم مجره قل ما كرام وما لهم قد من دونه ابوين من واني فله كان يوم هو الذي الوي يريكم إذن تصيّا البرقه الله قبك ملكه دايو اوه الله سبعه الله يشغجر برقه ما يصول على إيجع إيضانب الله بابا نحن انتدوها جيتا فالله يا، حقنا ملكه ربكه إيلاعا ربكه دايو نحمد يورا إيارا نفديبه إيشغجر البرقه إيلاعا خوفا بغض لقد بقايا سوائق دانب إيجع يا ان تيسونا هذا هيداك بابيسو يا الرجو رجو آره الرجين هايو و ينشي هبوحو أبوره الصحابة داروا أثقالعو العلوس إلك الملكة يعمالي جيرتو لابستعملو لك لكن الملكة الرب الرب دونه تبور داروا دو دارو رايا دارو دارو يا هنكتك ملكو دعا و يسبح الراجو شعدي ما تسمحنا فامرك من الملائكة قورتها إلا يرا سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أي صنا ويسبح الرعد ملك وتسبح سلام بحمده والملائكة ملائكة عوشد وتسبح وصدق الله في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون من هو قام بأ الصافون وإن مول ملاك ملاك يوئدك بزاتا من خيفتي. إذا أبا بعدين لا ويرسلوا صواعي. انت عادن بسباب النزور. أي مفسرين ترجعين من بار رسولك ديراي. على يسلاط وسلام سحابيا. متكلوا إلى فرنبود ديراي. أمورا كثيرة بلانس مار اللواعي. قرأت تلقيت كي دعوة أوباندي. سحابي ما نك يوتجعي. هذا كيقول كي الله بالله باي. ولا يا ورا الله كبا. برال كي يكفر يجا يسير كي جا كلا الله رونا رسول كرونة كي مولم ببلاه يوجي بالرسول هاي دم بيجي الله هديه ويا ريسو ما تحب ما فيلا ما مارب ما قريب لا عوي قروحات يجي سامتجنا إلهي وين واحد كا حواري وصوتا دنا با صار العين أنت إن لاك قريشة كبير يلا تجي أنت خلاص وارد سوا ما ويُرسلوا إباوحوا إلا أصوائق جع فيصيبوا وحقوروا بها جعلا من أحدك ويشاو دونه وخميه ويجادلون مرمايا في الله إلا أرنتكم مرمايا الله يأمر لك ليه ما يجادلون في آيات الله إلا الذين كفروا قالوا با ربي مران جليه وإلا مؤمنين تا ربي هذا اللو شاكو حق اللو شاكو هل جوابه بنا وصدق الله في قوله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا اولئك هم المفلحون وهم يجادلون في الله يقربكم رميا كو هو عاده شديد الميعاد محال محال, محال. صدق في اللغة العربية تقول لك مي مكسيلا على يوم أنا ويس بدلها محال هذه اللي هي أرجو دشوه محال هذه اللي هي مصورة جلوه محال هذه اللي هي شكيوه محال مي مكالا قرده بوا شاكي محال مي مكالا قدهنا ومستحيل أن شورة جلوه محال ما أرجو دشوه وهو شديدون محال فقد أرجونا اليوم سيابلوا أرجوه سواه وحاصيما إنكم حقين من منضد أصر القولة هذا كقرص لي هي ومند كحرى الواقع هي هذا الك هي ومند هو يساقب مستخدين تج إلا يحبه هي وصارب متبقون لي بالنهر ما لنعد لو حليه إنسان ككبري معقبة وردية من بين يديه حكم حبوز خديقة ومن خلفه كلاش حبوز خديقة يحفظونه وإل من أمر الله بسبب أمر الله إن الله أَب لا يغيّر مداريا ما بقائمي تذوحا كوسعا حتى يغير إلى أيّ مداريا ما بانفسهم نفس الله حكوسعا فإذا أراد الله إلّا وينعدو دعنه بقائم توب سوّان حمو أفاريا إنكار فلا مرجع إثناقي كرتا لغصوي مجريه وما اللهم قد خيبهم الله دعائي وما سُجلا إن دونه أَب وينكسر من وآل أحد تليهم معملا هو محمد الحقه الذي الله يريكم إذن تصي البرقه الله خوفا إذنك وجعك بقايا وطمعا إذنك ووراب قوط غينايا وينسيه يبوح وابورا الصحابة درون أتقاله العلوس بيقادلة ويصبح الرعد ملك الرعد يا أيها تصبح سلام لحمده لصبع ما هذا يباكود رأي وأتصبح وتحمي أيها اللبدي والملائكة ملائكتك وتزميحتها من خيفتي ابوينة كبغدده درته أيه لا تزميح سلايا ويرسل ابوادنا السوائق ذنبه يجعب برغبوا درا وفيصيبوا ركوره بها برغضة من تدو يشعوا لدوانو بقفوا توقتي في مايو وهم يضمروا برغضة لقوره دي أي مضحفو جيسي يجادلون مرماية في الله في الله برهم ايه غا عادلا يريد ايه يتوحيد مرانجاليان يقول مرما يابرغل كل عضي وهو شديد المحاق ارقود الشديد بيتران تهيو له دعوة الحق له بكالي جيبال دعوة الحق فن يرمده بولي وربي وحاو كوكو يارايو حدو جنة كوكو ياري يردن حدو عذاب كاكا ياراي يوحو كوكو يارو كل شيء صاف ذا وصلون كل هذا يبقى لكي ده وحق عليك وحق عليك اما تتكلموا يا رايو اما يبري ايان كورا سلمان تقرح لدارك والذين وحاي يدعون تتكو يا رانايا من دونه يبقى كلمة دعوة يرموان نقل بريانه وان نقل إبادة وان نقل سدعلم عليك والذين وحاي يدعون يا رانايا يدعون بريانا يدعونا عابدايا من دونه الله كسوك وحرابا بها النقضة قولا من دونه اللو الله اللهم بادحك دي ورحي صوهره حداد ملك عابدا حداد رسول عابدا حداد نبي عابدا حداد صالح عابدا حداد لغا عابدا حداد قيد عابدا حداد غره عابدا حداد لو عابدا اسكم دون فرق ما سببت العبادة سيودان تاي اللي كان يجيبها مضل بركات الله حسينة حتى ربطه ألوغا إليها برطان عاما كيف مالك إذا من دونه اللقصك وحيه يا رأيان لا يستجيبون خوارن معيان لهم كوه يا رأي بشيء واحدة حتى المان طولان له قد الملايقون له واغده أما الرسولون له واغده أما الصالحون له واغده هو واغده واغده إجابة مالك كل خلال عربة وحي إجابة لأن ما كل خلال تلمان هذا هو Elbi بيوكو جيرانك اريد على علاه في دي كريم وربيه واماره اخوي مالا يمدي الى وزاري حركت ونتما حتى ما تقول قعما قال له ش يوه هناك عمها يمن مايا كعنبي يا غاري ميسو ام بعد ما وبختني سيدهك لما كان kärti, مثالك قرح سبقيسو والذين وحاي يدعون اويا رايان من دون بكسوك لا يستجيبون اللهم هيك كواجيب مايا بشيء وحما إلا كباصدك فيه لبدي سعلا علو كي تاقي حقاو تاقي الى الماء بياء الكزيرة وحرظا ليبلغ بياء ايقالان فهو افكيسة وما هو بياء ما ببالغه كوافكيسة سوقا رايان وما دعاه الكافرين قالتهم مضوض إلا في الله لا. خسارة ما وحكا حتى يمرك وحي قالها خبئين رميان ورعان وعبادان هي يرد العابودان لك مرمارك بل الله بكالي يسجد وحاو سجودا من قومك في سماوات الريال قدوات قدتك أنهم ملايكتها أي أيها باوا كل قلت يمرك وحكوب فلايا والأرض انت مؤمنين جنين لي. انسي لنورك جوكس لا يباوا سجودا يا قالوا أقوم فلا ي أو أن يرو ربي أقول هي وكرهن يرو سيد المنافقين تلقى صبي ودليلهم عصيان دينا والسجود إلى بلغ دوب النصف هذا يا ولد صالح قلت ثوب الدين النصف هي وعصيان الدين والسجود إلى أفرى تمنيل وهذه تلاوة تمند بسجوده أي تنيكني تاعي كل واحد رأى الرسول الله من أحد وأقوم خبص ما هو يرو ربي والأرض وقال ليالك يا رب كلمة الرب واتين سدع معنا يا حبار جنتهي. الخلق والملك والتصرف وحوى يا حبارك يا ابو غري يا له يا معموله واسؤال قال لي بلو يا جوابت الكبه يا نارك قل وحاطر هذا مادي أحد واكما خبو سماوات قال ليال ابو غري يا حمت يا معموله واكما والأرض وليالك خيابوري أبو ري قوله قول مامورة توابت وامدك لي يتعلم لما الله توابك رمالك الريالي ينروا ليال أحدك أبو ري إله مامورة والله ما أعكروه قل وحاة رأسا أخل دمتين إذنكو غلتم قالما وحاة يالتان من دونه يبوّلينك أسوك أولياء حقاميا يالبادي يالتان ميا mitä la la la kahirifu ratten? Ollistukamminat alamma kaxan kiide, pa idinkaddu, jia muhlu, bori jali din mammula, idin uga mija, jadia ratten. Ja ulijada la jase, la sikehdare, pa mahlu la jammikuuna, annen henemi, pa idinkan davor da jedaju, jia ran pussihin, jia ran nafaf sodi, jia ran nafan, defuhananan karin, pa na umargan, bidmekan dafi karin. وقال هذا الدمور دي ديسان صورة الإسلامة أن من leader أوليك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوصيلة أيهم أغرب النبي سعد عابو ديسان الدمور دي ديسان حداد نسارته يسأل النفسي بأصفك جيلا ألا بيعافله ويسأل نفسي أي أصفك جيلا الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوصيلة أيهم أغرب يرجون الرحمته ويخافون عذابك كل هذه خوف صفقه جيرا انت ادباجه اكتب هذه اله صفق الله جيرا لنكاك ماكتو اكتب قل هذا الرسول الله هل يستوي مسيميه العمى انداله والبصير اندقابل العمى جالكي الذي والبصير مسلمك الارفم ايه ام هل تستوي مسيميه الظلمات المقديال كعلمي يا كفر يا جهل يا ظلام إيه والنور الدين يا إيمان وأعطينا لقرآن كنور وي. لقوله تعالى فأمنوا بالله والرسوله والنور الذي أنزل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين نبي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إذا نحق الحكوشة النورة إذا نحق إياه يا سلكقة ما سميهين قل كاقف حاقنا ما ورنك رهبين يمان باسيما أم تعالوا موحي يالان إلا إياه بوين أي شركاء رمضوا يالان وإياه مركز بشريبوا يالسي خلقوا شركوا موحي أبوران كخلقه سيدي إياه أبو بوحوا أبوران إياه أبوران هو أحد جار وديد أما تقرب وديد هل ما أبو ري رل ما أبو ري داد ما وكل كان فتر الخلق وحي شركة الله أبو وحي ربي أبو مياه ساكا قصمي عليهم كوركولا قال اللي نقول عليه مركب دون هذا خلق الله إله وحنه ماذا خرق الذين من دونه وحد الله الدبودان قال وحي أبو ام جعلوا موحيلا بالله يا بوينا شركوا كوا وحلهيب خلقوا شركوا موحي امور كخالق شيء له بو وحو امور يريدوا ليدني امور وتتشابه الخلق ممكن ميا يسق قسمي عليهم كركم قل وحاتل الله لك مجله الله يا بوينا كل شيء وعلى ايديلك اسق ابوري هو هذا الواحد الامر القهار عدوما قصبها وحيسا قرروا أيوكوا قصباو له إبكالي فعلا دعوة الحق يرمح لالورنا والذين وحاي يدعون بريعيان من دونه إبكاسوك فايستجيبون أقبل مايان فهم كوا بريعابوذي بشيء محبا إلا كباصد كفايه لفديس على عرض كيف إلى الماء في ديهي ليبلغ طاوب ديجه هو بيه ما في بالي ابي سكوا غاريا ما دعاه الكافر حق قو ديغي بريادودوما الا في ظلال في غويا وحانه يا خساره ولله يبوينك لي هيا يسجدوا واخو سجدوا من اونك في سموا الى ريال غدود كو سغن الله با لوط العليا ولارد دوليالكه جنني يينسغا ايا لوط ووحي مؤمنين يوكران برقي وحي منافقين وظلالهم خسيال قوذين وسجود أيان بالغدو والنسكة وحرية يواسة لقلبتي اللبضة قل وحاتر هذا الرسول صوبانه منحدوا كما ربو صموات إلى رياله والأرض وليال خياله قل وحاتر هذا أهلاه إياه ربو صمواته والأرض قل وحاتر هذا أفتغلتم هو واحد مشرك يالتين من دونه بكسوك أولياء مع مليالك كانت كوهاية هذه نوحو بانتين وسطان هي نجمني خاري دين سيناية أولياء لا ستبقهم وحيك قدر أن لا يملكون هناني لأنفسهم بل إذين كداء يؤية النفط نفعاً عند أفسه جيدي كريم قال الله الرم ببناء كدافعي كريم قل وحاة إلى هذا هل يستوي ما سيمينهم على ما عند الله فقال الله كرمواي يا والبصير إد وح جلو ممنا قرب يا رسول ما يورعي تستوي ما سيمينه الظلمات المقدية كا والكفرية يا والنور يفتيك وإيمان في دينك أم جعلوا موحيا له إلا يبويه فرقا كوا وحلا خلقوا عبورة كخلقه سدوحوا عبورة فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ وَمَنْ كَي مَيَسْدَاهْ بِحَيَّ بَابُ رِي يَا وَعش ركابورتي باللكل قلواي او اسكو قسمي لا فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ مُنْكِي لوماي بيسدَاهن عليهم كوان شركي كل وحا في هذا الله كل شيء مد القهارو هنقو اذي القصبو انزلهم من اسمه لبا ما هم اخوضه اياه ايه دارك دونتان مدى وحاله هم اما ايديها مدنا دبك لبا ما هم اخوضه هواحد قران كرتان مرك الروب كدوه وبياشنا بوحسنات اياهنا حوق وصعدات اياه سعب دينا اياه بوضا اياه ابرو بيثورا اياه قشن اياه حابنا واقاضا اياه اياه مارك طارحورته يا واحد ولا جاي؟ ماذا أرتا؟ هذا كان الكلام اللي ماركه واحد؟ لكن بيجي هذاي الوراثيًا، هذاي بلي الكلام با، يا بونا بدل اللي قفليش. واحد مثال لبعض بيرت أطلق كشخص يا حدادين تا، كل شيء أمور سمين عيا، أما أيدها فيها مغيرة باللطف سمين عيا، بربا في مكانين عيا، مارك هذاي بيرت أقول لك كبرته، وحميد وحابرتي كورفولا ايه باشي كوريا كانان بوتا قنبرا في عرباتك اللقوي الى واسر قدان ايه يقصوا ايه وحي ميدا ابركي نواتورا ايه لبدا مثالا مدنى الدبكة مدنى بياها ايه وحا لوقوت المامي الحق والباطل يا ندفتا وحقي ابركي بودا ايه واباطلكي اساقا كوريا ياارك سيدوك رابرت ماركي لاشينو والله دلاليو وحاكور فولا الباطل كي ثبت بألينا بارتب نفتا اي ايه موالك اللي قال لها بيرتروا الهوز بيجرتا كذلك يضرب الله الحق والباطل سلاسة دايما وابدا حقي باطلك وحا سورينا ايه اصر باطل لقوله تعالى ذا ودليلا بل نغضف بالحق على الباطل قلت الحق لو كانوني باطلك لو أبو كل كذا رب كنوني في هذا يا بول كنوني كل هاي حاجة الوارك بل نغذفه بالحق على الباطل فيدمغه يد هو في له وزار. كل كواحد قال دائما وابدا أصلنا الله في خلقه حق يا باطل ك حقا ضبي يا كل كيان وجود ليشني وحنا سيورين جري جاء الحب وزار الباطل كل كوي مدبس بابايا إنتان حق إمان. هذا الكوخ جميل وهذا يا صبور يا باربو في هنا يا من حقي مث مثا نانكر قالت عارف إلى وحدي أنزل من السماء ما أن بيا رب ككاني فسالت أحقك صوت نيرتي أودية واديال بقدرها قدر الوادي واديها دوياي حدويهاي إنسا مكي سلايهاي إلاك مقالي أيكبت بنا نهير ديان فحتمر السيل تاكوح قالي زبدة أبر خابيا ككوريا بيا مثل كي هروجاتي ومن ما كي أي عليه كوركيسة في النار الدبكة إبتشغاه حليا حديد دقي دقييو تكاد دق لا أو مطاعن حديد دكسياليو تكريالا سمينايو إساجنا زبدة أبر بوريهاي مثله كبيه اللاميل كذلك سدى اللغوط الماميضة يضرب الله بوحياله الحق والباطل ضرب الأمثال سبين معناها اللوكرتو واحداً أقولين حق هو معنوي باطل كنوه معنوي كوما يغضو لكن لبلا واتقان إياها يا برد كوركات كايسة كذلك سدى سيضرب الله فبإذن كوما ما هي الحق وبيه يا برد النبي صحي والباطل وأبركها صرح كلامه لنا فأمزذ بيها أبرك بها هيبرت الدلفولي فيذهبه يا جفاء يسقى أنجلا وأما ماكي ينفع الناس أدخل وحتره وبيه يبرتي فيمكثه النجانا يا في الأرض لله كذلك صلاة يضرب الله خبيه عدايا الأمثال أما يلكي عدايا سلامركي لا عداي ضحك مغلي الله بالنقدين وحوارك يقاطر مني يا وحداني لا بدينتي جذب مكان كل الذين ضحك استجابوا إله أبو تركي سيا لي أمره ونهيا وحفره يا وحقره فعله وتركه قل لي لم يستجيبوا أنا خبر له ايبا تروح يروح ويويرى لو قر أن لهم اليس ما في الارم بل لي الغدود وحا جميعا بحا دون مالك اصمتوا الناطق وحنضل يديه يا بدر يا تازين يا بير يقولها نو ار يلو يا جل يا فرديا دمره انت هو ومثله انت إلا ماذا نمعه أي طيب إلا أقلقوا درو لأفتدوا ويس كفر الله أيضا إيه أدونك سورة كلمة نقول ما إسنا واحد ماهيو ألا أخبر ماهيو أولئك حق بيني لهم حيلايه صول حسان حساب درن أحوية بكل صغيرة وكبيرة قفو حيكلين سؤودنا أي أعقاب كيسي اللي قد قوينهي مؤمن كوحلو دافا كل كيسوا الحساب المقادوا حقارهم تؤذوا كل ماتي وما هو هوا هوا جهنم النار تلا يراهوا بما فيها من الزقوم والضريح والغسلين واليحم هريري كيذا هرمون كيذا ملو كيذا وحاليه هالكاساء هوا هوا لان الله دافي مايو بل جهنم كورن كورا وبسلمها وقال الله سبقه جهنم كباسيا بلابدا بل بل انزل البواتج من السماء يكر ما من بيوكدج فصالا وبعدها يثقول قشاي او ديتو بقدرها ممكن بينقو القشاي فحتمل السيل تاكوع عنبري سبدم ابر خابيا ككوريا ديه و مما كي يوجدون دت خشيطان عليه كر كسافين دب غديي و ما لوش داي ابتغاء دا للرب هي الدجاجة دي هي كاتومي وحيل حيلنايا خلاخ الكيما لصمايسنايا ابتغاه حيليا وحلو جو على الرقاض اضرب كات أو متعين أما ديكسي هي ابريه هي بكاري هي مع القات وحلو جو هنا اللوحة جو هي لصماينايا لبراسا بيرتال ولا لاليا ابتغاه حيليا وحلو جو كرخيه جادينتي أو متعين قرب لجو معموشو إثنين بسم الله شيلو أبور باك أكون آية زبدون أبور مثله كي بيا الله مدلع ياي كدارك أسداسا يمر بالله إبيني يلا يا الحبة يا والبابل ساسا مثالا لذيكوا يلا شادوا جراتان فأما زبدو أبور كبيرتي بيا كرفولي فيذهب أتجي جاردو جفان السواق الله أبور بري فبيلاه لتجن وأما ماكي ينفع الناسا تتكو حترى وبيه يا برده النفس هذه خيم كفوا اننا في الارض تلك قديشا كذلك سدان الذين خيبا قال رب الله فبئوا يا الامس ما ما يالك سدان الذين قدري والذين عديي حق وحي قاتي للذين تدعو الي استجابوا اخبارك بربهم فبئوا دوه وغيرى الايمان والطاعه والتغوى تدخي وحي الله وياري أكبر يوحي إليهن الحسنة جنة والذين تدخان لم يستجيبوا أكبر له أبوين فيدي واركيسة لو قر أن لهم اليسوغناتو ما في الأرض تلك القديسة وحاكوشغا جميعا لذلك ومثله مثل لأقنا ومعهو ياري لأفسه الدول ويسكفر الله بهماك حركة وحكة قارتي هذا قميص يلا كل نفسان انت تريد وحيا له وذن ايو قميص انت كفرن لك كل كو حين لو قين اي وحرمه لكن ارينته ارينسوا لغما لعده اصابع فله صوره غيري اولا يا أو ما مخنا تجو اولكوي قبل ما قبو قبل ما قبو قبل ما قبل يحيى انا قد جيتونا كما خلقناكم أولا مرة وتركتم ما خولناكم بيقدون كالأغنيمي، أو ماشاء الله عير ليهاي، لفرم ما دويهاي، حتى يسمه ليهاي، أيام ماشاء الله ترى، وحن مهني كرتين، ثاني وحن لشجع أيهادونا إلى حاله، هذا كماله، كل كم قف بقوله الأول على شاية، تصدع، سخجاني إذا ضرو، هي اللي على شاية صورشة، هباك في لكن قولي ما نو صحيح والعمل صالح حدا نبدل التي ما ديت نفتادي بالبادس لو كن ان الله ما يوسف لا تو ما في الارض كل قضيه وحق سوقن جميعا بما انت ومثله الا بمذاه اي ما هو ليرتو لافتادوا واشكو فر الله به يدونك قلايك قوا فرجل مايان لهم وحيليه صول حساب حساب كل نفس و بكل صغيرة و كبيرة لقد أبال مريه اللي قلت عقابه أي وما دافت من و ماهوههم مننكوه حرمتوه خيقوه جهنمو نار اللي يرأو هلکاس اودغانا لهم من جهنم مهاد و من فوقهم فواش كرنا يده وقدده خاصنا واعيادا إلى عيالك يده جلتا وصدق الله في قوله وإن جهنم لا محيطة بالكافرين ماله بنا الملئ فريشة ملك الباب ملك وإن جهنم لا بالكافرين وما هو هم حرون جهنم نار اللي يرأوه بيس المهات انت اللي يسوكو جهنم يا باسي يا بلبل والله أعلم